إنه الإنسان بين إيمانه النقي وضعفه البشري وشروده وعودته وعثراته وابتهالاته إليك أعود يا رب بقلب تائب أوا عن الآثام معتذر فجد بالصف يا مولا إليك أعود يا رب بقلب تائب أوا عن الآثام معتذر فجد بالصفح يا مولا اسوق للذلتي عذرا واعثر مرة اخرى اسوق للذلتي عذرا واعثر مرة اخرى واتي مطرقا خجلا لعلك تمسح الوزرا واتي مطرقا خجلا لعل لك تمسح الوزر اذا بالضعف والنسيان عثرت فانني انسان اذا بالضعف والنسيان عثرت فانني انسان اذا بالضعف والنسيان عثرت بالضعف والنسيا عثرت فإنني إنسان وعن خطأ يعزيني بأنك واسع الغفران إليك أعود يا رب بقلب تائب أوا عن الآثام معتذر فجد الصف يا مولاه إليك أعود ليس هناك ملا ذل للكريم سواك إليك أعود ليس هناك ملا ذل للكريم سواك إذا ما الوزر أثقله فضاق به أتى ودعاك إذا ما الوزر أثقله ضاق به اتى ودع الىه قد مدت يا دي سندي الهي قد يدي اليك وقلت سندي الهي قد يدي اليك وقلت سندي الهي قد يدي اليك وقلت سندي والزمني التقى وأنر بحبك حاضري وغدي إليك أعود يا رب بقلب تائب أوا عن الآثام معتذر فجد بالصفح يا مولا وبين الذنب والتوب يظلم كابدا قلبي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 تعيش العمر تسبيحا إلهي واجعل الروحا تعيش العمر تسبيحا إلهي واجعل الروحا تعيش العمر تسبيحا وإما أخطأت رجعا لتلقى الباب مفتوحا إليك أعود يا ربا بقلب تائم أوا عن الآثام معتذر فجد بالصفح يا مولا إليك أعود يا رب بقلب تائب أول عن الآثام معتذر فجد الصفح يا فجد الصفح يا فجد الصفح يا فجد الصفح يا مولا